119. إذ يغشى السدرة ما يغشى 110. ما زاغ البصر وما طغى 111. لقد رآ من آيات ربه الكبرى 112. فرأيتم اللات والعزى 113. ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله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 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ يَنَسَانُ الْإِنْسَانُ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَلِأُولَاءِ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شيئا إِذِ الْأَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمَّوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ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 جاءكم من الارض واذا انتم اجننه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى اثر الذي تولى واعطى قليلا واكد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 ثم يجزاه الجداء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى مِن نُقْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْآخِرَةِ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّ 119. وإنهم كانوا هم أظلم وأطغى 110. والمؤتفكة أهوى فوشاها ما وشا 111. فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى 113. أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة